وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هِمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ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 لا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَّازِقِينَ